بوك تو تشئيم في أربا أربعة وتسعون أربعة وتسعون ميلوت حيبور أخات حروف العطف واحد حروف العطف واحد شفك لغد جشم انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر شيم انتظر حتى انته انتظر حتى انته ح يح انتظر حتى ييعود ي ش ش انظر يصبح ش جاف ظر يصبح ش ج شغ يم انتظر حتى, حتى, حتى, حتى, حتى ته الفلم انظ حتى ينته الفلم ممتين ش غمزغ تحلف لاغك انتظر حتى تصير الشارة خضراء تظر حتى تصير الإشارة خضراء ما ن الصعة لخفش ماتىستسافر للجاازة؟ متىستسافر للإجاازة لات حفشات ح حتى من قبل الإجازة الصيفية حتى من قبل الإجازة الصيفية ك أ تخلات خفشات حائ نام حتى من قبل أن تبد الإجازة الصيفية نام. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية ت كانتاج لفنيت خلال خف أصلح الصقفة قبل أن بدأ الشطاء أاصلح الصقف قبل أن بدأ الششتاء شطاف دايم للفنيشة الشفلة شخان إغسل لدييك قبل أن تجلس إلى الطاولة أغ اليديك قبل أن تجلس إلى الطاولة س تخون أغلق النافذة قبل أن تخرج أغللق النافذة قبل أن تخرج مايت حظها بايت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ أخ شئ؟ هل بعد الدرس هل بعد الدرس؟ كان خم شيئ نام بعد أن يكون الدرس قدتها نام بعد أن يكون الدس قدمتها أخي نا هو يخوليا يطغ العظض.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 אחרי שהוא עבר לאמריקה, הוא התעשר.